حب امي امي ثم ابا ربي أول حب أمي امي ثم ابا ربي ثم, ثم عرفت محمد محمد رق له جداني ثم عرفت محمد محمد رق له جداني محمد صار هواه بيد صار بك كل كياني صار هواه بدمي صار بك كل كياني صار هواه بدمي صار بك كل كياني, كياني بأبي انت وأمي بأبي انت وأمي ثم كبرت وأصرت بين الصبيان في مدرسه الهادي ثم كبرت وصرت. ما بين الصبيان في مدرسه الهادي هادي انا قرات في حفظ ثم دخلت اخيرا جمعت الايماني ثم دخلت اخيرا جمعت الايماني ثم دخلت اخيرا جمعت الايماني اطلب نور العلم و ابي ان تراني يا رسول الله, يا رسول الله